وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم قوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وَقَدْ الوعد الحق الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا ويلنا قد قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل كنا ظالمين قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا حصب جهنم ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ كان دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنتم لها واردون لَوْ كَانَ هؤلاء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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين